بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين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 فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ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 وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُبِينٌ لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذ لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.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 ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتون أُولِي القُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 N required-i gerqi cageohizə worldsấy qitos أَنَّ notötə k favourə cəmin təhlədi və Matthew Və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 او اخوانهم او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهم أو, او ما ملكت ايمانهم او التابعين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 يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وقيام الصلاه واقام الصلاه وإيتاء الزكاه يخافون يوما.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 والَّذينَكَفَرُ أَعْمالُ كَسَرَابٍِ بِبعاتِ يَحسَب الظَّمآنُ مَا يَحسَبُ الظَّمآنُ مَا أَنْ حتىَ إِذ جَ أَهُ لَمْ يَجِدهُ شَيْئ حتىََّ إِذ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 وُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَرَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ ألَمْ تَرَ أن اللهَّهَا يُسَبِّحُ لَ مَا فيِي السَّمواتِ وَْأَْرض والالطَّيرُ صَفَات كلُلُّ ققدَدَ عَِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبحَ وَلَّهُ عَمُ بِمَا يَفعللون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 فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا من فَ مِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمَن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 انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون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 وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأرض.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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما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 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّلَاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غير مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ Oyyas tər kişов quayите Allah az best groundwater byz CinatÖ Az ağməni saygind, solix variety çox çox çox çox ş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 فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ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 لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر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 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي